أذكار الاستيقاظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 وأذن لي بذكره ويقرأ من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن كَمَن تَدخُلُ النَّارَ فَقَد أَخْزَيْتَهُ انا سمعنا منادين ينادون للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابراء Rabbana wa atina ma على ala rusulika wa la tuhzinna yawmal qiyamah innaka la tukhliful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 فال الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوف في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عند اللَّهِ وَاللَّهُ لا yagurenneke teqallubul lezeine keferu fi albilaad Meta'un qaleilun thumma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 وَشَاعِرِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون